أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجتك انها كوكب دري يوقد من شجره مباركه يقدر من شجرة مباركة زيتونه لا شرطيه ولا غربيه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 ليجزيهم الله أحسن ما أمنوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة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 بِأَنَّ نَصَلاتَهُمْ وَتَسْبِيحَه وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم لا يجعل رورك من فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به يصرفه عن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَقُنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم